أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْقِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا خَلْقَهُمْ ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يقرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون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 إلا قال متركوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أَوَلَوْ جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آبَاءَكُمْ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 إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كريمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين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 خيط له شيء قانم فهوله قرين وإنهم لا يخدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون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 اجعلنا من دون الرحمن الهتين يعبدون ولقد ارسلنا موسى باياتنا الى فرعون وملئه فقال اني رسول رب العالمين فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيْنَهُم مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَا هُمْ بِالعذابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا أنقي عليه أسورة من ذهب أو جاء كتموا قترين، فاستخف قومه فأطاعوا، إنهم كانوا قوما فاسقين. فَلَمَّا آتَوْنَاكَ قَالُوا قُمْ لَنَا مِنْهُمْ فَأَرْقَتْنَا هُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ وَلَمَّا عُضِرَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّون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 في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يطدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء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 وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورستموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفكر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ولا يكون يقضي علينا ربك. قال إنكم مكذون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فانا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يقودوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في إله وفي الأرض إله